فهم ضَب وَل نَفحَاب وَل يَمكُونَ لأَن فُسِهِم ضَبو وَل نَفحَ وَل يَمكُونَ مَوتَو وَل حيتَ وَل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَادَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالْبَاطِلِ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُلاَى عَلَيْهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا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 اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْ مَكَانٍ ضَيِّقٍ مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا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 لَهُ فيِيه أم يَشَ أَُ خالدينين ك على ربّكَ وَعدَم مسسبُول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 قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَزِمُونَ وَلَكِنَّمَا تَعَتَّتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُونْ بِمَا تَكُلُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ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 واداً وثمودا واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلَهُ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً وَهُوَ فَنَاءٌ فَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّهُمْ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 وهو الذي أرسل العياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من ماء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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبيرا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 رَبَّنَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ